إن الحسنات يذهبن السيئات لكن هناك سيئه واحده تاكل كل الحسنات هذه السيئه هي كالوحش المفترس الوحش المفترس الشر لا تبقي حسنه الا واضاعت الا وأبعد. الإخلاص في العمل كبيرة وبعدين وقت عند القبر بخشوع وفتك وبعدين ليتها بتقول له ايه ما نزعلنا منك يا سيدي قلت الحمد لله ويس كأننا بجبلك الندر بقالي اربع سنين ومن انتش عاوز لحد النهاردة تجيني شد تتعين تتعين الاخلاص في الدعوة فبقول لها يا اخت قالت لنعبني اذا اردت الولد اسأل الله اسأل الله اسأل الله جل جلال, جلال نظرت ليه حملك والواخر وقت عيدها وخرجت من قليل جدا. يقول والله يا رب ما عدت هنا مرة ثانية وأنا بعد هذا أسأل إلا ربي إلا ربي. قلت هذا يبين لنا تقصيرنا في الدعوة إلى الله يا أيها الشباب. لا تجلسوا وتكتفوا بإصدار الأحكام على الناس بالتكفير والتكفير. ولا تغخلسوا.